يوجد كثير يفسرون القرآن بآرائهم فيكون قولهم خطا لأنهم لم يعتمدوا فيه على النقل ويوجد أيضا آخرون يتعمدون الكذب والغالب أنهم من المنافقين والزنادق الذين يريدون أن يفسدوا على الأمة ويمكن أن يكون كثير منهم من القصاص والوعام الذين يريدون أن يسمع الناس إلى كلامهم ويأتوا بأشياء غريبة لا يأتي بها غيرهم فيكثر الذين يتوافدون عليهم يدخل هذا القصاص متى جاء كان الحديث جاء من جهتين أو من جهات متعددة وقد علم أن المخبرين المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه يعني جاء بإسناد كلهم مدنيون وجاء بإسناد آخر كلهم مصريون فكيف يتفقان على اختلاق هذا الحديث مع تباين وتباعد ما بينهم وعلم ان ذلك ان مثل ذلك لا تقع الموافقه هي اتفاقا بلا قصد علم انه صحيح جاء من طريقين عن صحابيين متباعدين مثاله شخص يحدث عن واقعات جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الاقوال والافعال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 واحد من أهل مكة. تلاميذ هؤلاء مكيون وترى من هذا مصريون. وأخبروا بقصة. وقالوا مثلا إن إن حصرت هذه المدينة، يشددوا الحصار عليها، وأن بعض من الصحابة دخلوا من جهة عنوة، وبعض منهم. دخلوا من جهة صلحا وأخبروا بقصة طويلة هذا خبره مطابق لهذا فكيف يقال إنهما توافقا على اختلاق, على اختلاق هذه القصة هذا يبين أن القصة واقعية وأنها صحيحة إنه لو كان كل منهما كذبها عمدا او خطا لم يتفق العادة في أياتي كل منهما بتفاصيل في القصه تلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق اثنين عليها بلا مواطئات من أحدهما لصاحبه هنا لو كانت كذبا استبعد أن يتفق عليها اثنان يرويها هذا المصري سواء بسواء ثم يرويها المكي سواء بسواء لا يزيد هذا على هذا شيئا واذا اختلفا التعبير ولكن المعنى واحد فكيف يتفقان على اختلاق هذه القصه الطويله يقول الرجل قد يتفق ان ينظم بيتا وينظم الاخر مثله يعني إذا كان مثلا حدث أن معنى من المعاني خطر ببال هذا وهذا فنظن فيه بيتا ونظرن هذا فيه بيتا قد يتقارب البيتان قد يكون المعنى متفق وينختلف اختلف اللفظ ولكن اذا انشا قصيده طويله ذات فنون على قافيه وروي لا ت... لم تجد العاده بان غيره ينشئ مثلها لفظا ونعما مع الطول المفرط بل يعلم بالعاده انه اخذها منه اذا مثلا انشا اخذ قصيده قدرها مثلاً مئة بيت ثم جاء بها آخر على لفظها وعلى معناها فحققنا أن هذا الثاني سرقها من الأول وأنه أخذها منه لا يمكن أن هذا نظم وهذا نظم واتفق في الروي واتفق في المعنى والتفقه القافية هذا شيء مستبعد عادة، وإن كان بعضهم قد يفعل ذلك، لكن الظاهر أن هذا تمهيد الحريري في المقامات يعني عادة أنه, أنه يضرب امثالا تذكر قصة. أن اثنين جاء إليه كل واحد منهما نظم قصيدة وقال الآخر أنه سرقها مني فقال الآخر اني ما سرقتها اني ما سرقتها ولكن نظمت كما تيسر لي وكان أحدهما نظمه سداسي والآخر رباعي القصيدة التي يقول هيها واياك والدنيا الدنيه انها شركه الردى وجلائل الاخطار دار متى ما اضحكت في يومها ابكت قدم بعدا لها من داري افاتها لا تنقضي واسيرها لا يهتدى بجلائل الاخطار قلبت له ظهر المجن ولغت فيه المدى ونزت لاقل الثار فيقول ان ابنه او قريبه نظم قصيدة مثلها إلا أنه قطع شطرها أو ثلثها بقوله يا كواي الدنيا إنها سرك ردا درنت ما اضحكت في يومها أبكت غدا أفاتها لا تنقضي وأسيرها لا يصدع قلبت له ظهر المجن وعولغت فيه المدى يعني حادثا منها شاطر ثلثا ثم أمرهما أن ينشئا ينشد شعرا في المعنى فتقارب في المعنى ولم يتقارب في اللفظ وهناك قصص قصص يعني تتقارب كما ذكروا أن هارون الرسيد قال لبعض الشعراء حوله من ينشدني شعرا يتضمن قوله كلام الليل يمحوه النهار فكل واحد منهما أنشأ ثلاثة عبيات مختومة بقول كلام الليل يمحوه النهار ولكن مع ذلك تفاوتت الكلمات والقصص كثيرة يقول وكذلك إذا حدث هذا حديثا طويلا فيه هنون وحدث آخر فانه فإنه إما يكون وطأه عليه او أخذه منه أو يكون الحديث صدقا يكثر في المتأخرين سرقه الحديث فيقال هذا سرق حديث فلان مع انه اتى به يعني بلفظه لما يدل على انه سرقه سيما اذا كان هذان ضعيفين اللذين حدثا بهذا الحديث عن فلان انتكى اذا كان ضعيفين علم ان احدهما سرق الحديث عن الاخر كثيرا ما يقال فلان معروف بسرقه الحديث يقول بهذه الطريقه يعلم مصدق عامه ما تعدد تتعدد جهاته المختلفه على هذا الوجه من المنقولات اذا كانت متعدده الطرق ومتعدده الاسانيد فانه يعلم صدقها على هذا الوجه من المنقولات وان لم يكن أحدها كافيا لانه لو كان واحد اسناد واحد لم يكن كافيا لانه قد يكون مرسلا وقد يكون فيه الضعيف لكن مثل هذا لا تضبط به الالفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريقه فلا يحتاج ذلك الى طريق يثبت بها مثل تلك الالفاظ والدقائق ف... إذا كان الفرد الحديث الفرد لا يقبل فسبب ذلك ان يقال ان فيه سقط ان فيه ارسال ان فيه ضعيف لان الطعن اما ان يكون بسقط او بطعن يقول لهذا ثبتت بالتواتر غزوه بدر وانها قبل غزوه احد ثبتت يعني وإن لم تكن الاسانيد واضحه ولكن لما نقلها هؤلاء الكثيرون علمنا صدقها وحقيقتها واشير اليها ايضا في القران يقول بل يعلم قطعا ان حمزه وعليا وعبيده انهم برزوا الى عتبه وشعبه والولي يعني ذكر ذلك علي في تفسير قول الله تعالى هذان خصمان قال أن أول من يجف بين يدي الله تعالى الخصامه نزلت في وفي حمزه وعبيده عبيده من الحارث نزلت فينا لذلك لانه برز ثلاثه من المشركين عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبة فقالوا من يبقى يبرز لنا برز لهم ثلاثة من الأنصار فقالوا اكفاء كرام أن ما نريد قومنا فبرز لهم حمزه وعلي عبيدة فقتل علي أن قتل علي يظهر أن علي قتل عتبة وحمزة قتل شيبة وأما الوليد وعبيدة فاختلف ضربتين فضرب كل منهم الآخر فأوحاه ثم إن علي وحمزة جاء إلى عبيدة وقتل الوليد ما ذكر هنا أن علي قتل الوليد يعني ذسف عليه بعدما جرحه عبي عبيدة وحمزه قتل شيبه وعلي ان قتل عتبه ويشك في قرنه هل هو عتبه أو شيبه وهذا الاصل ينبغي يعرف فانه اصل الناس في الجزم بكثير من المنقولات من الحديث والتفسير والمغازي يعني ان يعرف متى يقبل الحديث ومتى يقبل التفسير والمغازي فيقال إذا جاءت من طرق متعددة وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم متى تقبل إذا جاءت من طرق متعددة وعلم أن أحد الطريقين غير الطريق الآخر وأن هذا ما أخذ من هذا ثم يقول لهذا روية الحديث الذي إذا رؤيا إذا الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجهين عن ذراه إثنان من الصحابة وثلاثة وروي كل حديث عن طرق مع العلم بأن أحدهم ما أخذه عن الآخر جزم بأنه حق يحدث هذا كثيرا فمثلا عن قصة المرأة التي حبست لها حبست هرّة رواها ثلاثة من الصحابة كل منهم في جهة وعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها يقينا لأن كل واحد من الصحابة ما أخذها عن الآخر وكذلك في قصص كثيرة. إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمدون الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلق فإن من عرف الصحابة كابن مسعود أبي بن كابر بن عمر وجابر وأبي سعيد هريره هرى لأفغادهم علم يقين أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد الكذب على النبي صلى صل الله عليه وسلم وقد سمعه يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ من قاده من النار فضلا عن من هو فوقهم كالخلفاء الراشدين كما يعلم يعلم الرجل من حال من جربه وخبره سبرة باطنه طويلة أنه ليس من من يسرق أموال الناس ولا من من يقطع الطريق ولا من, من يشهد بالزور أنت إذا صحبت إنسانا وعرفت تقاه وورعه وعرست ثقته وعدالته أمانته وطلب منك أن تزكيه عند القاضي فإنك تزكيه بطول المعرفة فتقول خبرته وصحبته وجاورته وعملته عدة سنين فأزكيه لأني لا أعلم عليه إلا خيرا فتشهد بأنه ليس ممن يتعمد الكذب ولا ممن يشهد بالزور ولا ممن يسرق أموال الناس فهذا بالنسبة إلى خبرتك وتجربتك فكذلك نقول إننا إذا تحققنا أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أهل علم وأهل ورع وأهل ديانة وأمانة تحققنا أن أحد منهم لا يتعمد الكذب. على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا علماء التابعين سواء من مكة أو المدينة أو الشام أو البصرة في هذه البلاد كلها كثير من التابعين الذين اهتموا بالحديث فمن عرف أنه ابي صالح السمان تلميذ أبي هريره واسمه ذكوان ويقال له ايضا الزيات تلميذ لابي هريره دائما يقولنا عن ابي صالح عن ابي هريره وكذلك تلميذه الاخر الذي هو الاعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز دائما يقال عن الاعرج عن ابي هريره وكذلك تلميذه سليمان بن يسار وهو احد الفقهاء السبعه الفقهاء السبعة يعني فقهاء المدينة سبعة نظمهم النظم بقوله إذا قيل من في العلم سبعة أبهر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فسليمان هذا من الفقهاء السبعة وزيد بن أسلم وهو تلميذ للصحابه وابوه اسلم مولى لعمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وامثالهم علم قط انهم لم يكونوا ممن يتعمدوا كذبه في الحديث وذلك لفضلهم فضلا عمن هو افضل منهم كمحمد بن سيرين والقاسم بن محمد محمد بن سيرين مولى انس سيرين مولى لانس اعتقه ثم كان له اولاد كلهم علماء او اكثرهم حتى اختهم حفصه بن سيرين من رواه الحديث ولكن اشهرهم محمد هم انس بن سيرين القاسم بن محمد هو احد الفقهاء السبعه ايضا الذين ذكرهم الناظم وجده أبو بكر الصديق وعمته عائشة كذلك سعيد بن مسير هو من الفقهاء السبعة عبيده السلماني من تلاميذ ابن مسعود علقمه والأسود هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود من الأسود النخعي و... ونحوه اشتخر بالرواية عن ابن مسعود هؤلاء علماء وحفاظ ننزههم أن يتعمد أحد منهم الكذب لكن يخاف على الواحد من الغلط الغلط والنسيان يحدث الإنسان ما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب الغلط والنسيان كثيرا ما يعذب للانسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما انا بشر مثلكم أنساك ما تنسون فإذا نسيت ذكروني يعني في الصلاة من السفاظ قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا يعني بعده عن الغلط كما عرف حال الشعبي الشعبي عامر بن شرحيل ذكروا عنه أنه يقول ما كتبت سوداء في بيضاء يعني لما أعطيه من الحفظ أما الزهري فإنه كتب الأحاديث كان الذي أشار عليه بكتابتها الوليد الوليد بن عبد الملك ثم لما كتبها حفظها فكان يحدث من حفظه كثيرا وكان غيره من المحدثين يأتون إليه فينقلون عنه الأحاديث نفع الله تعالى به عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة روى عن عائشه كثيرا وحفظ عنها وعن غيرها قتادة ابن دعامة من حفاظ التابعين وكان اعمى ولكن عنده من الذكاء والحفظ ما لا يوجد عند المبصرين الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق عالم العراق من الحفاظ ايضا وامثالهم لا سيما الزهر في زمانه وفي سنه 126 سته وثوره في زمانه توفي سنه سنة سنه مما يدل على أنهم في زمانهم صاروا سنه فإنه قد يقول القائل إن سنه الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة سنه لكن لكن ذكر مسلم في صحيحه ان الزهري حفظ أو نقل عنه تسعين او تسعين كلمه او حديثا انفرد به ولم يقل مسلم انه غلق لكن يقول تفرج به لا يروى الا من طريقه ولكن ذلك يدلل على ساعة حفظه والمقصود ان الحديث الطويل اذا روى مثلا موجهين مختلفين من غير مواطاه امتنع أن يكون غلطا إذا رؤيا من طريق من كلهم مصريون ومن طريق كلهم خراسانيون والحده واحد بألفاظه علم أنه لم يكن انهما لم يتواطأ على كذبه امتنع أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط لا يكون حقصة طويلة متنوعة هل يمكن أن تكون هذه القصة التي رويت مع تباعد الجهتين أن تكون غلطة قد يكون غلط في فرد من أفرادها أو كلمة من كلماتها فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة وروها الآخر مثلما ما رواها الأول وعلم انهما لم يكونا متواطئين امتنع الغلط في جميعها يعني في جملتها كما امتنع السلب في جميعها من غير مواطئة أما إذا خيف أنهما متواطئين فإنه لا يقبل ومن أمثلة ما يكون فيه التواطئ أو السرقة حديث صلاة التسبيح صححه بعض المتأخرين لطرقاً تحدث له، ولكن يظهر أن هذه الطرق بعضها مأخوذ عن بعض، وأن بعضهم سرقه عن الآخر، ولهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده مع استفائه للأحاديث ولا عمل به أحد من الأئمة الأئمة الأربعة. فيدل على ان المتاخرين سرقه بعضهم عن بعض ولهذا انما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصه يعني يكون الغلط في, في اثناء القصه مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فان من تامل طرقه علم قطعا ان الحديث صحيح وان الواقعه صحيحه ولكن وقع اختلاف في مقدار الثمن وقع اختلاف هل جابر استثنى حملانه او اشترطه هل هو شرط او استثنى وذلك لا لا يقدح في صحات الحديث اختلفوا في مقدار الثمن بين البخاري في صحيح ان جمهورنا روى البخاري ومسلم بين ذلك في البخاري يعني مقدار السمع جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتفق البخاري ومسلم على حديث بلفظه عرف بذلك ثبوته وقطعيته لأن غالبه من هذا النحو يعني مما روي من طرق متعددة ولأن بينهما إضاء تباين وان كان مسلم قد روى عن البخاري ولانه قد تلقاهما اهل العلم بالقبول والتصديق تلقوا الصحيحين والامه لا تجتمع على خطا فلو كان الحديث كذبا في نفس الامر وصدقته الامه الامه مصدقه له قابلة له لكانوا اجمعوا على تصديق ما هو في نفس الامر كذب وهذا اجماع على الخطا وهو ممتنع لا تجتمع أمتي على ضلاله وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ او الكذب على الواحد على الخبر يعني نجوز أن الواحد لا يقع في غلق في خطأ في كلمة أو نحوها كتجوزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أقياس ظني أن يكون الحق في الباطن بثلاث ما اعتقدنا يعني قبل ان علم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس يجوز أن يكون الحق في الباطن بثلاث ما اعتقدنا فإذا أجمع على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرة معتمد هو الإجماع فيجمع الأمة على تلقي الكتابين البخاري ومسلم بالقبول دليل على ثبوت ما فيهنا إلا ما استثني ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقت في الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا فيه خلاف فمنهم من قال إنه يجب العلم القطعي وهذا هو الصحيح ومنهم من قال إنه يجب العلم بالقرائن إذا احتفت به ومنهم من قال يجب العلم الظني ومنهم من قال يجب العمل ولا يجب العلم وأكثر المتكلمين على أنه يجب الظن ولأجل ذلك ردوا أحاديث الصفات وقالوا إنها أحاديث احاد وإنها لا تفيد إلا الظن وإن الظن أكذب الحديث وإن الصفات لا بد أن يعتمد فيها على اليقين فصاروا يردونها ولأجل ذلك. تصدى للرد عليهم ابن القيم ولعلكم قرأتم كتاب كلامه في كتابه الذي سماه الصواعق المرسلة على الجهميه والمعطلة فإنه كسر طواقيتهم التي يدعون بها رد الأحاديث فمنها قولهم إن هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يفيد الا الظن فالصحيح انه يفيد العلم اليقيني ورجح ذلك ايضا ابن حجر في شرحه للنخبه وكتبنا فيه ايضا كتابنا المطبوع اخبار الاحد ونقلنا فيه الأقوال الصحيحة التي تدل على أنه يهجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه عن المحققون ومن أقدمهم ابن الصلاح فإنه جزم بأنه يهجب العلم ومع الأسف خالفه كثير مثل النووي عفى الله عنه ارجح انه يفيد الظل في كتابه التقريب وتبعه على ذلك شارح السيوطي التقريب تقريب النووي شرحه السيوطي وسماه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي توسع في اصول الحديث و من الذين ايضا جعله لا يفيد في علم الصنعاني في التوضيح فانه عوض خطا من قبله وكل لكل جواد كبوه يقول هذا الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه من اصحاب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد يعني المنصفون الذين قالوا بالحق لأنهم اتفقوا على العمل به لما رأوا الصحابة والتابعين يعملون به فقالوا نعمل به فقلنا لهم كيف تعملون به وهو غني الظن أكذب الحديث فقالوا يوجب العلم العمل ولا يجب العلم فقلنا هذا تناقض لأن الظن لا يجب العلم ولا يجب العمل لأن الله عاب المشركين لقوله يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا ثقة قليلة من المتاخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك أنكروا أنه يفيد العلم ولكن كثير من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء يعني على أنه يفيد العلم ولا يفيد الظن أهل الحديث والسلف على ذلك على أنه يفيد العلم وهذا قول أكثر الأشاعرة أنه يفيد العلم كأبي اسحاق وابن فورك وابن الباق اللاني هؤلاء من المتكلمين من الأشاعرة وأشهرهم ابن الباقلاني الذي يقال له أبو بكر فهو الذي أنكر ذلك يعني أنكر إثادته للعلم وتبعه على ذلك كثيرا من متأخرين تبعه أبو المعالي صاحب الأرشاد يعرف بالجويني وهو إمام الحرمين وأبي حامد مع شهرته أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى صاحب الإحيا وابن عقيل مع أنه حنبلي أبو الوفاء بن عقيل تلميذ أبي يعلى وابن الجوزي مع أنه ايضا حنبلي وله مؤلفات كثيرة ولكن لكل جواد كبوه. وابن الخطيب صاحب التفسير الكبير يعرف ابن الخطيب باسم الرازي أشهر صاحب التفسير الكبير والآمدي صاحب الإحكام في أصول الإحكام في أصول الفقه ونحو هؤلاء والأول أنه يفيد العلم هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد يراد أبي حامد هذا غير غير أبي حامد الغزالي هذا أبو حامد الإسرائيلي وأبو الطيب ابن الطبري وأبو إسحاق ابن الباقلاني يا أبو إسحاق وأنثالهم من عيمه الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب حاب من المالكية. يعني أنه يفيد العلم وذكره أبو يعلى أبو يعلى هو إمام الحنابلة ابن الفرى وابو الخطاب وهو تلميذ يعلى هو الكلوذاني وأبو يسحك أبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة والذي الذي ذكره شمس الدين السرختي وأمثاله من الحنفية السلخسي هو صاحب الكتاب المشهور المبسوط في علم الحنفيه في فك الاحناف واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك باجماع اهل الحديث فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث اذا اجمع اهل العلم بالحديث فان ذلك دليل على ثبوته كما ان الاعتبار في الاجماع على الإجماع في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالامر والنهي والإباحة يعني كالفقهاء الاربعه الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فاجماع أهل الحديث على الحكم بالصحة كأهل الصحيحين وأهل السنن ونحوهم يقطعوا بصحة الحديث. واجماع الفقهاء الاربعه على الحكم يقطع بصحة الحكم والمقصود هنا ان تعدد الطرق مع عدم التشاعر او الاتفاق في العاده يوجب العلم يوجب العلم بمضمون المنقول. اذا الطرق مع عدم التشاعر والاجتماع والاتفاق يوجب العلم بمضمون المنقول. لكن هذا ينتبا به كثيرا في علم احوال الناقلين يذكرون ذلك في تعريف المتواتر ويقولون انه ما رواه عدد كثير تثيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهى وكان مستند خبرهم الحس هذا عدد كثير تحسب العادة تواطؤهم على الكذب، فنحن نقول إذا كان اثنان متباعدين في البلاد وروى كل منهم قصة عن صحابي علمنا بذلك عدم تواطؤهم وعدم اجتماعهم وعدم أخذ هذا عن عن هذا. يقول وفي مثل هذا ينسحب. برواية المجهول وسيء الحفر وبالحديث المرسل يعني أنه يرجح بها فيقال هذا الحديث رواه من طريق ولكن تأيد بطريق أخرى ولو كان فيها مجهول ومن طريق أخرى ولو كان فيها راو سيء الحفر وبطريقه ثالثه ولو كان فيها مرسل فان هذه تقوي يقوي بعضها بعضا تجدون في كتب الحديث انهم يقولون وله طرق متعدده يقوي بعضها بعضا أو يدل على أن بعضها له ان البعض مرسل ان بعضها له اصل يقولوا لهذا كان اهل العلم يكتبون مثل هذه الاحاديث ويقولون ان هذا يصلح للشواهد والاعتبار يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره اذا كتب اذا قرات مثلا في كتب السنن وجدتهم يكتبون احاديث فيها ضعف في اسانيدها انقطاع او ارسال او راو ضعيف لماذا حتى يتقوى بها الطريق الثاني الذي روي من طريق اخرى لهذه هذه الطريق فيكون مرسلان يقوي بعضهما بعضا او ضعيفان يقوي بعضهما بعضا فعلم ان هذا الضعيف ما روى عن هذا الضعيف قال احمد قد اكتب حديث الرجل لاعتبره ومثل هذا ومثل لهذا لعبد الله بن لهيعة قاضي مصر يعني يكتب الإمام أحمد احاديثه للاعتبار الاعتبار هو الاستدلال بذلك على صحة الحديث يقول عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس وروى عنه كثير من العلماء احاديث صحيحه ولكن احترقت كتبه وقع في حديث المتأخر غلط فالذين رووا عنه احاديث قبل ان يختلط يحتج بهم والذين رووا عنه احاديث يتفرد بها بعدما احترقت كتبه يتوقف فيهم إلا إذا رؤية من طرق أخرى يعتبر بذلك ويستشهد به ويتقوى به حديث غيره وكثيرا ما يكثر إنه هو ابن بن سعد الليف بن سعد عالم نصر الليف بن سعد زهمي عالم نصر كان يسوى بمالك ابن, ابن, ابن انس بالمدينه يعني في زمانه. كان مالك في المدينه والاوزاعي في الشام واللي في مصر والثوري في الثوري في العراق ائمه الدنيا في هذا الزمان ف هو وابن نهيعه كلاهما في مصر فاذا اتفقا إذا اتفق أن حديث ابن لهيعة مثل حديث ليث عرف بذلك أن ليث قد حفظ وأن ابن لهيعة قد حفظ يقول كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم إذا يضعفون من حديث الثقه الصدق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها في أمور يستدلون بها يعني يقبلون أحاديث الضعفة لأنها تتقوى بأحاديث أخرى ويردون كلمات من أحاديث الثكات ويعتقدون أنها خطأ من ذلك الثكة فإن الثكة قد يغلب يضعفون كثيرا من أحاديث ثكات الصدوقين الضابطين يتبين لهم أنها غلط كيف يستجلون بها يستدلون على الغلط بتتبع طرق الاحاديث ويسمون هذا علم علال الحديث وهو من اشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف اما بسبب ظاهر وإما بسبب خفي علل الحديث هن مشهور قد ألف فيه ابن المديني رسالة صغيرة اسمها علل الحديث وألف فيه أيضا الإمام أحمد كتابا مطوعا اسمه علل الحديث وتوسع فيه ابن أبي حاتم وألف فيه كتابه الذي في مجلدين فيه أكثر نحو ثلاثة آلاف حديث كل حديث يقول فيه علة علته كذا وكذا حتى أحاديث مشهورة يقول غلط فيها فلان مثل بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار مشهور هذا الحديث ومع ذلك رجح أن فيه عله وأنه تفرد به هذا الراوي وأنه أخذه من الحديث الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات فنودي الصلاه فألقى السكين وقام ولم يتوضا فأخذ من هذا الحديث حديث آخر كان آخر الأمرين ترك الوضن مستأتنا وأحاديث كثيرة بين فيها غلط بعض الرواة فتوسع في ذلك ايضا الدار في كتابه المطبوع الذي استوهى فيه ما يتعلق بطرق الحديث وبالأحاديث التي فيها علل وذكروا أنه أملاه إملاءاً لم يكتبه إنما أملاه من ذاكرته كان حاثلاً يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه فيقال هذا الحديث به علة خفية ظاهرة أو خفية وتتجلى لغيره قادحة فيه ومن ذلك ذكروا أن مسلم رحمه الله جاء إلى البخاري وسأله عن حديث كفاره المجلس فقال البخاري ان فيه علة خفية وظاهره الصحة ثم ذكر أن فلان رواه ووقفه وأن الموقوف أشهر يقول يعرف بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونته وهو حلال وذلك لأن ابن عباس مع أن ميمونة خالته ثبت في الصحيحين أنه قال تزوج ميمونته وهو موحبين هكذا قالوا استدل لهذا الحنفية على أن المحرم يجوز أن يتزوج وأن ينكح ويعقد وخالفهم الجمهور وصححوا أن هذا الحديث غلط فإن ابن المسيب يقول واهن ابن عباس وان كانت خالته وثبت في صحيح مسلم عن ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال وماتت في ثالث وكذلك ثبت أيضا في حديث أبي راسع مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكنت الواسطة بينهما ذكر أنه ما عقد عليها إلا بعدما تحلل وذلك لأنه قدم مكة في سنة سبع محرمان فطاف وسعى ثم بعد ذلك تحلل ونحر هديه ثم خاطب ميمونة وعقد وعق له عليها بعدما تحلل وابن عباس في ذلك الوقت الصغير يمكن أن عمره عشر سنين هو ورد قبل الهجرة بثلاث سنين فعمره عشر سنين يمكن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد اعتمر معه لأنه لم يكن قد هاجر يمكن أنه رأه عليه لباس الإحرام لأن لباس الإحرام في ذلك في الوقت كان معتادا يعني لباس الإثاري ورهيدا معتاد لألبسه المحرم وغير المحرم ويمكن ايضا أنه لما رأى الهدي لم ينحر ظن أنه لا يزال محرما فلذلك قال ابن المسيب وأهيم ابن عباس يقول نعتقد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين وروي عن ابن عباس أنه لم يصلي وهذا أيضا غلطه وذلك لأنه دخل معه بلال وعسامة وعثمان بن طلحة وجاء ابن عمر فسأل بلالا أين صلى فذكر أنه صلى بين العمودين فثبت انه صلى فابن عباس غلط في ذلك وكذلك سنتحقق انه اعتمر اربعه عمر عمره الفديله وان لم يتمها وعمره القضا وعمره الجيرانه عمره ما احدثه ان قول ابن عمر اعتمر في رجب وقع فيه غلط أنكرت عليه عائشه وهو يسمع وسكت ولم يقل شيئا وعلم ايضا أنه تمتع وهو امن في حجة الوداع يعني في حجة الوداع تمتع وذلك أن المتمتع يدخل فيه القارن والمعتمر وهو قارن والقارن يسمى متمتع وكذلك أمر الصحابة أن يتمتعوا قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين غلط غلط من بعض الرواة ليس هناك خوف وفي حجة الوداع وما وقع في باب طرق البخاري أن النار لا حتى ان شاء الله لها خلقا هذا غلط فإن الله لا يعذب قوما بغير ذنب هذه أمثلة للغلط الذي يقع فيه باب الرواة ذكر ذلك الاستطراد يقول الناس في هذا الباب طرفان طرف من أهل كلام نحوهم من هو بعيد عن معرفة الحديث واهله لا يميزون بين الصحيح هي فيشكون في صحه الأحاديث الصحيحة أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطعا بها عند أهل العلم وذلك لعدم صناعتهم بالحديث ومعرفتهم بطرقه وإنما يقيسون الأحاديث بارائهم فما يوافق آراءهم يجدمون بأنه صحيح لو كان ضعيفا وما لا يوافقها يجبون بأنه غلط أو ضعيف لو كان صحيحا فليس من أهل الاحاديث تجدون هذا كثيرا في كتب المتكلمين قد يجبون بالحديث أنه صحيح مع كونه ضعيفا وبالعكس يضعفون الحديث الذي لا يوافق آراءهم مع كونه صحيحا ولكل صنعه فالمحدثون صنعتهم الحديث يعرفونه يعرفون به وهؤلاء المتكلمون صنعتهم العقول ما يوافق عقولهم يقبلونه يقول وطرف من يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه او رأ احدهم باسناد ظاهره الصحة يريد ان يجعل ذلك من جنس ما جزم اهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف اخذ يتكلم له التاويلات البارده او يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن الحديث العلم بالحديث يعرفون ان مثل هذا غلط يحدث أن كثيرا من الذين لم يكن الحديث صناعتهم يرى أحدهم رواية في حديث قد حكم العلماء بأنها غلط ثم يصححها ثم يتكلف بالجمع بينها وبين الروايات او يجعلها صفة من الصفات يذكرون لصلاة الخوف أمثلة كثيرة لكن الصحيح منها يمكن الصحيح خمس صفات لكن بعض العلماء كلما روى أو رأى وقف على رواية هي نوع مخالفة جعلها سادسة ثم يرى رواية أخرى فيها نوع مخالفة يسيرة يجعلها سابعة وثامنة وتاسعة فيجعل هذه الصفات متعددة وهذا غلط. نقول انها محصورة مثلا في خمس صفات وإن هذه الرواية نحمل على أن هذه الله غلط من بعض الرواك فلا تجعل صفه أخرى ولا يتكلف فيها وهكذا مثلا أحاديث الإسراء وقع في كثير منها غلط فإذا رأى بعضهم رواية في الخالفة رواية أخرى جعل الإسراء مرتين والمعرض مرتين ثم يرى رواية أخرى فيها شيء من المخالفة فيجعل المعراج ثلاث مرات ثم يرى رواية أخرى فيجعل المعراج اربع مرات وهكذا وذلك لعدم معرفتهم بصنعة الحديث فالأولى أن نقول هذه غلط فيها هذا الراوي أبدل لفظه أو هذه منام وليس هي المعراج أو ما أشبه ذلك يقول كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك إذا كان على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق فكذلك عليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يروه الضعون من أهل البدع والغلو في المضائف الوضاعون الذين يضعون احاديث من قبل انفسهم ليس لها اصل فهذه يعلم بانها موضوعه وتجدونها في كتب الموضوعات كتاب ابن الجوزي الموضوعات وكتاب السيوطي وكتاب كتاب الشوكاني الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه وكتاب من عراق وغيرها من الكتب كتاب من عراق يقول انه اوفاها واسمه تنزيه الشريعة المرفوعه وغيرها من الكتب فذكر المحدثون ان الوضعين يكون لهم اغراض في وضع الحديث ذكره في كتب المصطلح <تصفيق> فيقطع العلماء بان هذا موضوع وضعه بعض اهل البدع او وضعه اهل الغلو في الفضائل مثل احاديث في يوم عاشورا يوم عاشورا يعظمه بعض الجهله في من الصادق من من النواصب فيجعلونه يوم فرح فوضعوا فيه أحاديث كثيرة أن من صلى فيه ركعتين كان له كعجر كذا وكذا نبيا وأن من اكتحل فيه لم ترمد عيناه أبدا وأن من ادهن فيه كان له كذا وكذا وأن من لبس فيه جديدا فله أجر كذا وكذا وان من وسع على اهله وسع الله عليه طوال حياته ومع ذلك فان هذه الاحاديث موضوعه ومع الاسف يذكرها الذين يصنفون في الفضائل حتى ابن الجوزي رحمه الله في كتبه الوعويه سرد هذه الاحاديث ولم ينبه على انها موضوعه وكذلك احاديث في الطرف الثاني وهم الرافضه فانهم ذكروا انه يوم مشؤوم وذكر فيه احاديث موضوعه يعرف بانها كذب ذكر بعض الاخوه انه قبل ثلاثين سنه لما أن أهل الأحساء من الشيعة سمعوا في يوم عاشوراء قادم إليهم عالم من علماء العراق وأخذ يخطبهم وقال إن مما أن من أوقذ على هذه الأفعمة أن المرأة لو اوقدت على هذه الاطعمه بخوصة وكانت قد زنت سبعين مرة غفر لها ذلك. فعند ذلك قال بعض الحاضرين هذه يعترض عليه هذه ليست صحيحة تريد أن بناتنا يفعلن كذا فعرف بذلك أن هذا من المبالغات في الكذب وما أشبه ذلك فالحاصل ان التفسير فيه من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه السعلبي والواحد والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فانه موضوع باتفاق أهل العلم رواه السعلبي بإسناده عن أبي بن كعب ولكن السعلبي في نفسه فيه خير ودين ولكن يقول إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير صحيح ورعيف وموضوع ولا يميز ليس له تميز بين الصحيح والرعيف وتدعه على ذلك الواحد كان أبصر منه بالعربية ولكن هو أبعد عن السلف عن السلامة واتباع السلف ليس من أهل الاتباع فلذلك ينقل هذا الحديث والزمخشري يذكره بعد كل بعد كل سوره اذا انتهى من تفسير سوره ذكر من قرأ سورة كذا وكذا فله اجر كذا وكذا وليس الزمخشري من اهل الحديث كتابه هذا الذي هو مليء بالابتداع ثم ذكر ان البغوي تفسيره مختصر من السعلب لكنه صعن تفسيره عن لهذه الموضوعة والاراء المنتدعة تفسيره الذي يسمى معالم التنزيل طبع عدة طبعات البغوي من أهل الحديث وصاحب كتاب شرح السنة وصاحب المصابيح في السنة فله عناية بكتب الحديث و ذلك له معرفة، فكان اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي، ولكن لما كان بصيرا بالأحاديث أسقط تلك الأحاديث الموضوعة، كحديث الفضائل هذا، وترك أيضا البدع، والتزم بما معتقد أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات. يقول الموضوع في كتب التفسير كثيره حتى في تفسير ابن جرير ذكر ابن كثير انه روى تفسيرا حديثا موضوعا مكتوبا في اول تفسير سوره الاسره يقول ابن كثير يقول من العجب كيف راجع عليه كيف راجع عليه هذا الحديث الموضوع الطويل مثل الأحادي الكجرة الصريحة في الجهر بالبسمله فإنها موضوعة ذكر المؤلف أن الدار قطني ألف كتاباً في الجهر بالبسمله ولما قدم مصر سأله بعض العلماء هل فيها حديث صحيح؟ فقال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. واما عن الصحابه فبلا اعترف وذلك لانه محدث مشهور بعلم الحديث انه ليس فيها حديث واحد مع انها مجلد ولما تكلم ايضا هذه سننه سنن الدار القطني المطبوع ذكر احاديث جهر بن وذلك لانه شافعي نحو ست صفحات كلها احاديث ولكنها معلوله وكذلك تبعه البيهقي صاحب السنن الكبرى لانه ايضا شافعي المذهب فروى احاديث كثيرة والكل كلها مكذوبه او ضعيفة في الجهر بالبسمله يقول امه الحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه للصلاه يستدل بها الرافضه على فضله هذا العلي وأنه نزل هي قول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أنها نزلت في علي لأنه سأل سائل فنزع خاتمه واعطاه ذلك السائل وهو الصلاة وهو راكع فيكون هو الولي إنما وليكم الله يقول موضوعا باتفاق أهل العلم ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد انه علي هذا ايضا تفسير الرافضه وتعيها أذن واعيه اذنك يا علي هذه ايضا تفسيرات الرافضه فالأقوال والتفاسير التي يعلم كلمها يعرف بذلك انها من وضع الراعين والله اعلم الله عليكم يقول السائل ما رأي فضيلتكم في التفسير المسمى بصفة التفاسير للصابوني يا الصابوني أشعري متمسك بأشعريته قد حاول فيه بعض العلماء أن يتراجع ولكنه أصر على معتقده لأنه تلقى ذلك عن مشائقه ففيه بعض الأخطاء في هذا التفسير فيما يتعلق بالعقيدة قد نبه عليها بعض العلماء ومنهم الشيخ جميل زينو وطبع بعض الملاحظات عليه كذلك الشيخ صالح بن فزان كلهم لاحظوا عليه ملاحظات فتفسيره تفسيره كسائد تفسير الأشاعرة يعني كتفسير الواحدي وتفسير البيضاوي وتفسير أبي السعود ونحوها من تفسير الأشاعرة والذين يعتنكونها ويوصون بها كثير نتذكر أن بعض مشايخنا من قبل ثلاثين سنة ونحن في مرحله الماجستير اخذ يوصينا يقول عليكم بتشتير النسفي بتشتير النسفي يحث عليه ولما قرأناه وجدنا فيه هذه التاويلات فيما يتعلق بالصفات قد نبه عليها بعض الاخوه في مقالة لعلها نشرت أو تنشر في مجلة البحوث. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه قرأنا فيما مضى ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن كثير من المبتدعات الذين وقعوا في تأويل الآيات على حسب معتقداتهم وكذلك حكم تلك الأقوال الشاذه ومتى يصدق القول ومتى لا يصدق وبيان الادله التي تدل على ان القول ثابت وضرب لذلك امثله في ما اذا جاء الحديث من طريقين وعرف ان احدهما لم يتبق للاخر ولم ياخذ عنه فيقطع بصحته إذا توافق الحديث عنه وتعرض أيضا لأخبار الأحاد وبيان أنها تفيد العلم لا تفيد الظن وأن الذين ردوها رأوا أنها تخالف ما, ما يعتقدونه فتكلموا فيها وردوا دلالتها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 حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام, كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء شي من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكي وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وعبي بكر بن منذر وسفيان بن عيينة وسني سن... وابن جرير سنيد وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن, وابن أبي سعيد الاشج وابن عبد الله بن ماجة وابن مردوية أحدهما قومنا تقدوا معاني ثم أرادوا حمل الفاظ القرآن عليها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 كما يغلط في ذلك الاخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق والأولون الصنفان تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا فيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأ في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع ايضا في تفسير الحديث فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع يعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلاله كسالة في الأمة وعمتها وعمدوا إلى القرآن فتاولوه على آرائهم فارث يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه ومن هؤلاء, فرق ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجية وغيرهم وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان وقد صنفوا تفاسير على أصول, مذهب على, مد... على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن ابن كيسان العصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد, الجب... عبد, الج... عبد الجابر بن أحمد الهمداني والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع العلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخ شري فهؤلاء وامثالهم اعتقدوا مذاهبا معتزلة ووصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين وانفاذ الوعيد والأمر بالمعروف عن المنكر وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وتوحيد، وغير ذلك قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات وأما عجلهم فمن مضمونه أن الله لم يشاجم جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها, كلها بل عنده لن العباد لم, لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فانه يكون بغير مشيئته وقد وافقوا على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمتالهما ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية فان المعتزله ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن اصول المعتزله مع الخوارج انفاذ الوعيد في الاخره وان الله لا يقبل في اهل الكبائر شفاعه ولا يخرج منهم احدا من النار ولا ريب أن انه قد رد عليهم طوائف من المرجاه والفرامية والكلابيه واتباعهم فاحسنوا تاره واساوا اخرى حتى صاروا في طرفين قيض كما قد بس كما قد في غير هذا الموضع والمقصود أن مثل هؤلاء يعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاضل القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من آئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. وما تفسير وما من تفسير من تفاسيرهم تفسير التفاسيرهم الباطلة، إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين. تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله وقد رايت من الله وقد رايت من العلماء المفسرين وغيرهم ما يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم او يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفه ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا فتفسير الرافضه كقولهم تبت يدا أبي لهب وهما ابو بكر وعمر وقوله لا إن لا يحبطن عملك أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة وقوله إن الله يأمركم ان تذبحوا بقرة هي عائشة حسب, حسب زامهم وقوله تعالى قاتل ائمه الكفر طلحة والزبير وقوله مرج بحرين علي فاطمة وقوله اللؤلؤ والمرجان الأهل الحسن والحسين وقوله وكل شيء نحصنا فيه من مبين في علي بن أبي طالب وقوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب وقولي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومراكعون هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجمع أهل العلم وهو تصدق بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من رب ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة وما يقارب هذا من بعض الوجوه هو ما يذكر كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار إن الصابرين رسول الله والصادقين ابو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر اشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم بركان سجدا علي وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطوع أثمان وهذا البلد الأمين علي وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن ثارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص وقوله تعالى والذين معه على الكفار رحموا بين أنفرهم ركا سجدا كل ذلك نات للذين معه وهي التي يسمي النحاة خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله من قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله هو الذي جاء بالصدق وصدق به اريد بها ابو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اريد بها ابو بكر وحده ونحو ذلك, ونحو ذلك وتفسير, اب... وتفسير ابن عطيه وامثاله اسبع للسنه والجماعه واسلم من البدع من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاس... ولو ذكر ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير الماثوره عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير الماثوره وأعظمها قدرا ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكي بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزله أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب فإن الصحابة والتابعين والائمه إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية, الآية يقول آخر لأجل مذهبين اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم باحسان صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا وفي الجملة من عدل عن ذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ فالمقصود بيان طرق العلم ودلة وطرق الصواب فالمق ونحن نعلم أن القرآن قرأوا الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما انهم اعلامون بالحق الذي بعث الله به رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم من وفسر القران بخلاف تفسيرهم فقد اخطا في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم انه كل من أنه كل من خالف قولهم له شبهه يذكرها اما عقليه وإما اما سمعيه كما هو مبسوط في موضعه والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت... أي... التي دعت أهلها إلى أن صرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا, القر... وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأوله على غير تأويله فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق وان يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأن يعرف... وان يعرف أن تفسيرهم وحدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصله فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتاخرين من جنس ما وقع فيما صنفوا من شرح القرآن وتفسيره وعما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل هذا كثير, فمثل هذا كثير من الصوفية والوعاض والفقهاء وغيرهم يفسرون يفسرون القرآن بمعاني صحيحة، لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير من, من ذكر من مثل كثير من, من ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ما ذكروه من ما هو وإن كان في ما ذكروه ما هو معاني باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصده فاسدا <تصفيق> سمعنا هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك هذه الامثله التي ذكرها عن مثل هؤلاء المفسرين المبتدعه وهذا النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهما يعلم بالاستدلال لا بالنقل يقول إن هذا النوع يعلم بالاستدلال لا بالنقل أي عندهم ليس نقلا وليس شيئا سبق إليه وإنما هو استدلال يستدلون بالايات عليه وهو بعيد عما يستدلون به يقول هذا اكثر ما يقع فيه الخطا من جهتين اكثر ما يقع الخطا في هذا الاسلوب الذي هو ما يعلم الاستدلال ليس بالنقل من هاتين الجهتين ذكرهما بقوله احداهما قوما اعتقدوا عالي. ثم ذكر الثانيه قوم فسروا القران بمجرد ما يسوق وما ذكر بينه اعتراض هاتان الجهتان حدثتا بعد تفسير الصحابه والتابعين وتابعيهم باسماء لم تحدث هذه الجهات هاتان الجهتان في عهد الصحابه ولا في عهد التابعين لهم بإحسان التفسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صلى الله عليه الذي ينقل بالاثناء كتفسير ابن جليل وابن ابي حاتم لا يكاد يوجد بها شيء من هاتين الجهتين وانما يفسرونه بما ظهر لهم او بما سمعوه مثل تشتير عبد الرزاق وهو مطبوع في مجلدين كما هو مشاهد وتشتير وكيع ولا يظهر أنه موجود مع أن وكيع رحمه الله كان من العلماء الاجلاء وهو شيخ الإمام أحمد وهو ايضا قرين الشافعي الذي ذكره بقوله شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى شرك المعاصي وقال اعلم أن العلم نور ونور الله لا يؤتى عاصي وهبد بن حميد وله المنتخب الموجود المطبوع منتخب من مسنده وهو شيخ الإمام مسلم يروي عنه كثيرا في صحيحه وتشكيل عبد الرحمن بن إبراهيم الذي يلقب دحايا ولا يظهر أيرى أنه موجود ومثل تشكيل الإمام أحمد يذكرون أنه روى فيه كثيرا من الآثار فتصل إلى مئة وعشرين ألف آثر وإسحاق بن رخويه إسحاق بن إبراهيم المشهور الذي هو من الأئمة قرين الإمام يحيى وبقي بالمخلد العالم المشهور الاندلسي الذي استوفى. أحاديه الصحابة ورتبها على الأبواب وأصف أحفا كل ما روا كل صحابي وكان قادما إلى العراق لطلب الحديث فجمع حديثا كثيرا وتشفير أبي باكر بن المنذر ابن المنذر العالم المشهور الذي طبع له كتب كثيره منها الاجماع والمبسوط وغيره وسفيان سفيان بن عيينه وهو شيخ الإمام احمد عالم مكة المشهور وتفسير سنيد ويظهر أيضا انه ليس بموجود وتفسير ابن جرير وهو أجلها أجل التفاسير وأعظمها لأنه يتعرض للأقوال وترجيح بعضها على بعض وينكر الإعراض والاستنباط فهو بذلك فائق على تفاسير الأقدم وتفسير ابن أبي حاتم وقد طبع أكثر وفيه نقص نقل بعضهم من استفهار سيرة الآخرين وهو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي صاحب الجرح والتعديل وتفسير أبي سعيد من الأشد وأبي عبد الله من ما جاء وهذا يعني يظهر أنهما غير موجودين وتفسير ابن مدرئه ينقل عنها المخهير. ويظهر انه ما بطلع الا على نصفه الاول في اخر تفسيرهما ما بقي ينقل عنه بعدما ذكر هؤلاء يعني ان هاتين الجهتين حدثتا بعد تفسير هؤلاء ذكر الجهتين الذي التي هم النوع الثاني من مستندي الاختلاف الجهة الأولى قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألهاب القرآن عليها وذلك المرتدعه الذين اعتقدوا معاني أن في اعتقاد هؤلاء المعتزلة نفي الصفات فحملوا القرآن على ما اعتقدوه وكذلك اعتقادهم عدم قدرة الله على أفعال العباد فحملوا الآيات على ما اعتقدوه وكذلك الخوارج لما اعتقدوا تخليد العصاه في النار صاروا يحملون الآيات على ما يعتقدونه وأسباحهم كثيرا كما سيأتي أنزله الجهة الثانية قوم انفسر القرآن بمجرد ما يسوق أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب ويسمى هذا التفسير بالرأي أو بمجرد الفهم قوم لم يكن لهم اشتغال بعلم التفسير ولا النقل ولا السنه ولكن عندهم معرفه باللغه وعندهم معرفه بمعاني الكلام فلما كان عندهم هذه المعرفه اخذوا يفسرون القران بما يفهمونه ويحملونه على محامل حسب أفهامهم يظهر هذا كثيرا في تشتير كثير من المتكلمين كتشتير البيضاوي وأبي السعود والنسحي ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث